حبيب التاميل كل الكلوب إلى الحبيب التاميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل ذكرت محمد صارت دمع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى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 Oh oh oh البرجي يا الرد فيهم وباني عجل بالنصر وبالبرجي يا الرد فيهم وباني عجل بالنصر وبالبرجي راحتي انت يا تشدو في ليالي الم Aku